أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إن إنه بكل شيء بصير أما هذا الذي هو جود لكم جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أم هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه اهدا ام من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة والأفئدة قليلة ما تشكرون قل هو وَإِذَا رَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِئَتُ جُهُو الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدْعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنَّ أَهْلَكَنِي اللَّهُ وَمَمْمَعِي أُرْحِمَنَا فَمَيْتُ جِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ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 عليه توكلنا وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ما غورا أصبح ماءكم غورا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَا